بارودني بيدي وبجعبتي كفني بارودتي بيدي وبجعبتي كفني يسكاك فانتظري فجري ولا تبني يسكاك فانتظري فجري ولا تبني في يدي يدي وبجعبتي قدرتي تبني قدرتي في يدي في يدي وبجعبتي قدرتي يسعى قدرتي في ولاه تني يسعى قدرتي في ولاه تني لعقيدتي اقوى ابقى على الزماني بعقيدتي اقوى ابقى على الزماني اصني دا فقت بموجة الشغبي حصني ذا صرفه بموجة الشغبي والصبر لي زاد في شدة المحن والصبر لي زاد في شدة المحن فليقتلوا امجد ويشمعوا عوضي فليقتلوا امجد ويشمعوا عوضي وليصطبغ الابطال في موقع التدريب وليصطبغ الابطال في موقع التدريب برودتي بيدي وبجادتتي كفني برودتي بيدي وبجعدتي لفني يسقى كفنتضري فجري ولا تهني يسقى كفنتضري فجري ولا تهني